انزال المني عن قصد وعن عمد بشهوة هذا يفسد الصوم لكن لا اعلم دليلا على الكفارة لا اعلم دليلا على الكفارة يعني من انزل الشهوة المنية بقصد وبعمد فسد صومه وبطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة اذ لم تثبت الكفارة المغلظة الا في الجماع فقط الا في الجماع فقط اما من نزلت شهوته في نهار رمضان وهو صائم احتلم ونزلت الشهوة في نهار رمضان وهو نائم فلا شيء عليه اطلاقا وليغتسل وليتم صيامه وصيامه صحيح